وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا قَالُوا إِنَّ مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغِيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ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 صموا بكم عميوا فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت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 ماء اما فاخرج به فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلون الله ان وأنتم وانتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله ودعوا, ودعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإلا لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النَّاسُ النار التي وقودها الناس والحجارة وأعدت للكافرين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 وَإِنْ ثَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَى أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ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 قال إنه يقول إنها بقرة لا بلول وان تثير الأرض ولا تسقي الحرث, ولا تسقي الحرث مسلمة لا شيئة فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كانوا يفعلون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 وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتقذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى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 وَإِذْ أَخَذْنَا مِثَاقَ بَنِي إسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانَوْ وَذِي الْقُرْبَانِ وَذِي الْقُرْبَانِ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنَوْ وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَأَتُو الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ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 مَا انْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ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 بئس ما اشتروه به آفسهم أي يكفروا بما أنزل الله بغيا أي يكفروا بما أنزل الله بغيا أي ينزل الله مياه فضله على ما يشاء من عباده فباء بغضب على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 وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبّ جَعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنَوُ وَرْزُقَ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِيَهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرَهُ إلَى عَذَابِ النَّارِ وبئس المصير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 ربنا وجعلنا مسلمين لك وَمِنْ ذُرِيَّتِنَا أُمَمَ مُسْلِمَةٌ لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَ نَوَتُ بَعْلِينَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَابُ الرَّحِيمُ رَبَّنَا وَبَعَثْفِهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتَلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ يَتْلُ عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَمَنْ يُرْغَبُ عَنْ ملة إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ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 إِنَّ اللَّهَ أَصْفَى لَكُمُ الْدِينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إلَّا وَأَن تُمْ مُسْلِمُونَ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إذْ قَالَ لِبَنِيهِ إذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِهِ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 لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما امنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم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 وَإِنَّ فَلِيقًا مِنْهُمْ لَا يَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ وَلِكُلِّهُ جَهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُ يَأْتِبِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا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 ولا نبل بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين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 فأحيا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابه وتصريف الرياح والسحاب المسخر والسحاب بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون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 وقال الذين اتبعوا له أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار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 وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ التَّبِيعُ مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلَ التَّبِيعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ أَبَا أَنَا أَوَلَوْ كَانَ أَبَا أُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ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 وأَتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِ الْقُرْبَةِ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَبْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَالسَّائِلِينَ وَفِرْقَابِهِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَأَتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوَفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا والموفون بعهدهم اذا عاهدوا والصابرين في الباساء والضراء وحين الباس اولئك الذين صدقوا واولئك هم المتقون يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى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 أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعده من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له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 فَالآنَ بَاشِرُهُنَّ وَبَتَغُمَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَشَرَبُوا حَتَّى يَتَبِينَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُ الصِّيَامَ إلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُهُنَّ وَأَن تُمْعَكِفُنَّ فِي الْمَسَاجِدِ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 وَأَطِعُوا مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ تَقَفْتَمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن ينتهوا فإن الله غفور رحيم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 وَإِذَا قِيلَ لَهُ التَّقِلَّهَا أَقَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ وَمِنَ الْنَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ بِتِغَاءٍ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَاعُفٌ بِالْعِبَادِ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 فَأُلَائِكَ حَبِّقَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُلَائِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُلَائِكَ يَرْجُونَ رَحْمَةَ اللَّهِ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 كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن قل الإصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإقوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لاعنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكح المشركات حتى يؤمنوا ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم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 والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثه قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر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 لا تضار والده بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما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 لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسي قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين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 فَإِذَا أَمِيَّانَ تُمْثَلْ كُرُو كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّنَ مِنْكُمْ وَيَذَّعُونَ أَزْوَاجَهُ وَوَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إخْرَاجٍ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 والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون الم تر الى الملائ من بني اسرائيل من بعد موسى اذ قالوا لنبي لهم مبعث لنا ملك قالوا مبعث لنا ملكا. نقاتل في سبيل الله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 ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا ربنا أفرغ علينا وثبت وانصرنا على القوم الكافرين فهزموه باذن الله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 فَمَن يَكْفُر بِالطَّاغوَةِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَد إِسْتَمْسَكَ بِالْعُرُوَةِ الْوُثْقَالَ فِي صَامَلَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اللَّهُ وَلِيُ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِنَ الظُّلْمَاتِ إلَى النُّورِ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 قال بل بث مئة عام فوَضِر إلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهُ وَوَضِر إلَى حِمَارِكَ وَلِنَجَعَ لَكَ آيَةً لِلنَّاسِ وَوَضِر إلَى الْعِضَامِ كَيْفَ نُشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُهَا لَحْمًا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 مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة كمثل حبة أنبتت تبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما انفقوا من ولا اذل لهم اجرهم لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذاب والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذاك الذي ينفق ما له رئاء الناس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 كمثل جنة بربوة أصابها وابل فأتت كلها ضعفين فأتت فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير أيود أحدكم أن تكون له جنة من نسله وأعشاب تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء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 ان تبدوا الصدقات فنعم ما هي تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير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 واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون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 ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا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 ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعفو عنا وأوفر لنا وارحمنا, عنا وأوفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين